موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضع الصلاة واتبعوا الشهرات فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغُرَبِ إِنَّ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 تلك الجنة التي نورت من عبادنا ما كانت قيّا وما نتنزل إلا بأمر ربك لموا بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيّا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما وره <تصفيق> واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية ويقول الإنسان إذا ما متنا سوف أخمج حيا أو لا يقول الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك أن والشياطين ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أيهم أشد على الرحمن اعتيا ثم ما نحن أعلم بالذين هم أولاء بها صليا، وإمياكم إلا واردما، وإمياكم إلا واردما. كان على ربك حتما قضيا، ثم من الذين التقوا، ثم. من نجّ الّذين التّقوا ونذر الظالمين فيها جدّياً وإذا تُتلى عليهم آياتنا بينات قَالَ الَّذينَ كَفوا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 ساعا فسيعنمون من هو شر ما وأضعف واضعف ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا أَوَقَالَ لَأُتَيْنَنَّ لَوْ وَلَدَ أَطْنَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ رَحْمَانِ عَهْدَا كَلَّا سَنَكْتُمُ مَا يَقُوْرُ وَنُمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا وَنَلِثُهُ مَا يَقُونُ وَيَأْتِينَا فَمْدَى واتخذوا من دون الله آلمة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا ترجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى رحمة وفضاء ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء لا يملكون الشفاعة.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 لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال غدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال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 لقد أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَىٰ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَىٰ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَىٰ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَىٰ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن النداء فإنما يسرناه بنشاء لك لتبشر بالمتقين وتؤذر به, به قوم النداء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم بكزان